بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان حاميم بحاميم دخوين ريتوا تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ام قرآنه انراو تخوار واللايان خواي زالي كارب جيوا مَا خَلَقُنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَكِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِهُ مُعْرِضُونَ أسمان كانو زویو اويل نیوانيان دا درست ما نكردوا كراو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 ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادفين أي محمد صلى الله عليه وسلم بلأبين بلأبين أوشتاني أيو ديان پرستن جلخوا پيشانم بدن لزويدا چين دروس کردوا يان لدروس کردني آسمانا كان دا بجداريان کردوا دی پراوی کم بوبهنن لپیش ام قرآن هات بی یان زانیاری کلپیش وان بزیما بی اگر ایو راز گون ومن اضل من من یدعو من دون الله من لا يستجیب له یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون لا يمكن أن يكون هناك حوال لغير خواب كوالا منادات وطارو جدوائي وأو حوال لكراوان لحوال رئوان بآغان وإذا حشر الناس كانوا لهم أعباء وكانوا بعبادتهم كافرين كانت هناك خلق <تصفيق> كودا كريناه لقيامة فرسترا وكان دبنا وपरسترا وكان ببارست وَإِذَا باورناكن عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا عليهم قَالَ الَّذِينَ قال الذين كفروا للحق هَذَا جاءهم هذا سحر مبين كاتيتيش اترون كان ايام بسردا بخويندريا تو اواني أم زادوا يشيء أشكرا وديارة أم يقولون نفتره قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفاه شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم ياندلين يا محمد صلى الله عليه وسلم خۆی ئەم قرآنی حل بستوه، ای محمد صلی الله علیه و سلم، بل اگر خوم حل بستوه، خواست زائبتینم داداد، او سا ایوش لبران بر خواه دا، بو من هیستان لدست نایا، خواه چاک دزانی بو توان زانی دیدن لقرآن، خوا بسک شاید بید منو ای ودا، هر اولی بردی مهربان، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ بلاء من يكمل البيغمبر نيم نيردرابم ناش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 إن الله لا يهدي القوم الظَّالِمِينَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بلئبهن بلن اگر ام قرآن للايان خواوا بي ايو اجباورتان بينهينا بي وكسيق لنوي إسرائيل شايت دابي لسر ويني اوي واه دا جا ايماني هنا بي كتي ايو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم أواني بيباور اندلين درباري أواني باور ينهينا و ئەگەر ئیسلام و باوەرهێنان چاک بوایە، ئەوانە پێش ئێمە نەدەکەوتن بۆ ئەو باوەرهێنانە، چونکە خۆیان بم قورئانە ڕێنمون نەبوون، جادواتر دەڵێن ئەمە دەس هەڵبسێکی کۆنا و مننگ قبیلیکیتاب و موسە امام و رحمه وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّلسَّانِ الْعَرَبِيِّ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ وَلَيْسَ أَمْ قُرْآنٌ دَاءَ تَوْرَاةِ مُوسَىٰ فِشَاوَ وَرَحْمَتُ بُو أَمْ قُرْآنُش كِتَابَ كَانِ بيش خوي براز دادني كبزماني تاس الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون براستي <تصفيق> اواني كدلن پروردگار من الله يا پاشان بردوان بون لسربا وركيان اون ترسيان لسر نخفت دخون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أوانا بهشتين بهم شيء تيداد من النوى لPADاشت أوكر دواني كذا كل دنيا ذا. واصعين الإنسان بوالديه إحسانا.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 قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإن من المسلمين وإيما آموش قاري آدمي مان كربتاك كردن لقل دايكو باوشي دا دايكي بنارحتي وآزار وآزار وآهلي قرتوا وبآزار ونارحتي جبويتي ما ويدو جيانبوني دايك بيوا ولا شير برين ويسي مانجا تا دقاتا تافيلاوي رام بێنە تا شکریانە بژێری ئەو بەرە و چاکەت بکەم، کە ڕشتووتە بەسەر من و دایک و باوکمدا، وەڕام بێنە کردەوەی چاک بکەم کە تۆ پێی نوکانی شم و صالح بکە، بێگومان بۆ لای تۆ گەڕاوەتەوە و بەڕاستی من لە مسلمانی گردن کتم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 وَتَعْفُوْ <تصفيق> شِدَكَ إِلَّا خَرَابَكَ نِعْمَ الْلَّرِيزِي بَهْشْتِيَانَدَنْ أَمَأُوبَلِينَ رَعْسَتِكَ بَرِينَ يَمْحِيَدْرَابُ الْدُنْيَا دَهْ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ الَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وهما يستغيثان الله وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وعد الله حق فيقول مَا هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ <تصفيق> لە کاتێکدا چەندچین خەڵک پیش من ڕۆیشتوون و زیندونەبوونەتەوە وە دایچی و باوچی هەردوو هانا بۆ خوا دەبەن دەڵێن هاوار بۆتۆ باوەڕ بێنە بێگومان بەڵێنی خوا ڕاستە کە چی ئەو دەڵێ ئەمە بس ئەفسانەی پێشینانە و هیچی تر أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قب لهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين أو نأو كسانا بريار خايم بسرت سبأ لريزي أو أمتان ندا كبش أمان رابردن لذنوكو آدمي بگمان اوانه خویا مندن ولكل درجهتم مما عمل وليوثيهم اعمالهم وهم لا يظلمون وبهر يكلوان فلوا پايها يا بجوري كرد وكانيان تا خوا پاداشتو سزا يكرد وكانيان بتوايب ذاتوا واوان هيستميا لناكرات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 و بیریان بخەرەوە ئەو ڕرۆژەی او ئەوانەی کە باورن بەرامبەر دۆزەخ ڕادەگیرێن پێیان دەوترێت هەرچی خۆشیتان بوو بە سەرتان برد لە ژیانی دونیاتاندا بەهرە و بهرو لذتان بۆیە ئەمڕۆ تۆڵەتان لێدەسەنرێت بە سجایەکی ریسواکەر لەبەر ئەوەی کە ئێوە لبر اوی خۆتان بە زل دەزانی لە زەویدا وە لەبەر ئەوەی لە لفرمانی خوا دەردەچوون وَاذْكُرْ أَخَاعَاتٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَبَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ أي محمد صلى الله عليه وسلم خودی برای گلی گەلی عاد باز بکە، کات کی ترسان لە احقاف ئەحقاف، بێگومان پێغەمبەرانی زۆر ڕابردون لە پێش و دوای ئەویشەوە، و توویانە جگە لە خوا هیچی تر نەپەرستن، بێگومان من دەترسم لە سزای ڕۆژێکی گەورە بۆ ئێوە. اجِئْتَنَا لَتُؤْثِقُنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال كايوتيان آيتوها تويتالامان بيديل لا بيرستني بيرستراوكان مان ديبومان بينا او قال إن نمل علمد الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون. وما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم زاكاة أو سزاياً بيني بلا هوريك بروشي وكانيان دي دلخوشبون وتيان أما هوريك باراني بيبوماً هوذ و تی نخر، بلکه او سزاها و پل دعواتان دکرد، با چی به هزا سزا سختی پیا. تدمیر کل شیء فامر ربها، فاصبحوا لا یورا، الا مساکنهم. كذلك نجیز القوم المجرمین. با فرمانی پروردگاری هموش تقدرو خینه. ایتروایم بسر هات تنها شنی خان و کانی اندبین را هر باوجود سزای هوزی توان برنداده این. ولقد مكناهم في ماء مكناكم في وجعلنا لهم سماع و أبصار فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِي يَسْتَهْزِئُونَ سُوَنْ بَخْوَاءَ وَيْبَوَانْ مَانْ دَابُوا لَسَامَانُ دَ صَلَاتٍ بَئِعُمَا نَدَابُوا و چاو و دڵمان پێدا بوون بەڵام سوود و کەلچی پێنەگەیاندن نتاو و نەچاوو نە دڵیان هیچێک چونکە ئەوان باوەڕیان بە نیشانەکانی و نەبوو وە دەوریدان ئەو سزایەی گاڵتەیان پێدەکرد ولقەد ئهلکنا ما حەولكم من القورا وصڕفنا الآیات لعەلهم یڕگیعون و بێگومان لە ناومان بردانیشتوانی ئەو شارودێهاتانەی کە بە دەور و بەرتاندا و وە بەڵگە و نیشانەی جۆراوجۆرمان نیشاندان تا لە بێباوەڕی بگەڕێنەوە فلەولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا ئلهة بل ضلوا عنهم وذلک ئیفکهم وما كانوا يفترون دەی بۆچی یارمەتی اواني جگە لەخوا بون زگ بونه ول اخوا كرد بون يانه پرستراو نقيار متيان ندان بالكو گوم ايش بوليان درۆیەکەیان و ئەو درۆیانەی هەڵیان يكانو او درو ياني هلياندا بستان وا اذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضرو قالو أنصتوا. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنْذِرِينَ وَبِيرِ آنْخَرَ وَكَاتِي صَنْزِنُوكَ يَكْمَنْ لقرآن بگرن زاكاتي آماده جوه لقرآن بون وتيان بيكتري بيدنگ بنو بگرن زاكا قرآن خويندنك توابو همو قرانو بولاي قوم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 براستی ئێمە مجویبستی کتێبێک بووین بوین پاش موسا نیردر و تخوارو پراوکانی پیش خوی براست دادنی خلق رنمونی دکات حق و بو ڕێبازی ربازی راست یا قومنا اجیبوا داعي الله و آمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم و من عذاب اليم. اي قوم وَلَأَمِي بَنْغْقَوَزِ خَوَابْدَنَوَ وَبَعْوَرِ بِبِنَنَ خَالَتَوَانَ كَانَتَن خَوْجَدَ بَوْدِي سَرِيَتَوَ وَلَسْتَ زَيِ السَّخْدَةَ تَمْبَارِزَيْ وَمَن لَا يُجْبِدَ عِيَالَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُوَجِّدٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُلَاءِكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ارکسی جولامی بن خوازی خوا ک محمد صلی الله علیه و سلم ندا تا او بهد زورنات و انل زویداله دس خوا در چ خوې کا خوا یار ماتي درو پشتوانی چینیا ا اوانه ل چی أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْييَ الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آيَا وَانَ نَيَا نزَانِي وَبَرَاسْتِي أَوْخَائِي ولا دروس كردنياندا ناتواناو دستپاچه نبو و بتوانا مردواني زندوب كاتوا بل به گومان خوا و سر هموشتيكدا بتوانا ويوم يورض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلا و قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون و روز بی باوران بران بردو دو جیرین جیرن پی ای اما راست نیا دالن بالای سوئن به پروار دیگر من راسته، خواهد فرمی دی او سزا بتجن، زنک ای و باورتان پی دکرد اصبر فصبر کما صبر اول العزم من الرسول ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كواتخو قرب أي محمد صلى الله عليه وسلم هل وكو بيغمبران خوراقري بهز دانيا بخوضا وبلمك وفلمك دانيا او ڕۆژەی کسزای سزای بەڵێن پێدراویان دبینن وا دەزانن تەنها ساتێک لە ڕۆژ لە دونیادا ماونەتەوە ئەم قورئانە ئاگاداریە جا ئایە کەس لەناو دەچێت جگە لە سنوور